بوك تو باندا مئة مئة كريا ويسيشنم الظروف الظروف انتك منذ يبدي ورقو ليدو حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قط ميري ينتك مونبي برلين واتشارا هل حصل لك مره ان كنت في برلين هل حصل لك مره ان كنت في برلين لا يبقى لك راليد لا لم يحصل قط لا لم يحصل قط يورو وكرو يورو كادو احد لا احد احد لا احد ميگه كده يورينا تيلسا اتعرف احد هنا اتعرف احد هنا ليدو ناك كده يورو تليدو لا لا اعرف احد هنا لا لا اعرف احد هنا ان كنت سيبو مري اكو शेप కాదు مازال لم يعد مازال لم يعد ميري ইকরা ইনকোন্ত শেপ উন্তারা هل ستستمر في البقاء هنا طويلا هل ستستمر في البقاء هنا طويلا ليدو ني নি ইকরা اكو শেপ উন্ডেন لا لن ابقى هنا لاطول بتاتا لا لن ابقى هنا لاطول بتاتا مرء لدينا انك ايهي ليد شيء اخر لا شيء اكثر شيء اخر لا شيء اخر مريم كم نتواعد لزارا اتريد ان تشرب شيئا اخر أتريد أن تشرب شيئًا آخر؟ أريد، لكن أريد أن أريد لا، لا أريد أي شيء آخر لا، لا أريد أي شيء آخر إن تكمن بي، إن كا يامي كادو شيء حصل، لم يحصل شيء حصل، لم يحصل مير ينتق من بي يميناتي النارا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ ليدو، نيني ينكا ييميتن ليدو؟ لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء ما روكرو، يبروكادو ما زال أحد؟ ليس من احد ما زال احد ليس من احد انك وركينا كوفي كاولا هل ما زال احد يريد قهوه هل ما زال احد يريد قهوه بدو يوركي بدو لا ليس من احد لا ليس من احد